سوره الاسراء بسم الله الرحمن الرحيم سبحانا الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو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 سَمَا إِلَى فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لنا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 كَمَا دَخَلُهُ أَوَّلَ مَغْوتِ وَلتَبِّرُ مَا عَلَ تَتبير عَس رَبّكُمْ أََرحَمَكُ وَإِن رُبتٌ عدَنَا وَجَعَن جَهَنَّ مَ لِكَافِرينَ حَصير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 سَنُبِّشِّرُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا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 ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن فَكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُرْفِئِهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِظُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَن كانَ يريد العاجِ تَعَجلنا لَ فِيهَا مَ نَشَلِمَن نُريد ثَُّ جعلن لَ جَهًا م يَصلْلَهاَا مَذْمُومًا مدَحُور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 وَمَا كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.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 اِنَّمَا يَبْنُونَ عِنادَ كِبرَ احَدُهُمَا او كِلَاهُمَا فلا تقل, فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ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 ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لا تخرق الارض ولا تبلغ الجبال طولا كُنْ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئَهُ عِنادُ رَبِّكَ مَكْرُوها ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا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 وَإِن مِ شَيءٍ إِلَّا يُسَدِّحُ بِحَمْدهِ وَلكِ لا تَفقَونَ تَسْبحَهُْ إهُ كَانَ حَليمَ وَفُورَ وَإذَاقرََأتَ الْقُرآانَ جَعلنا بَينكَ وَبَين الذيينَ لا يُؤِنونَ بِالآخَِةِ حِجَابًا مَسْتُور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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أعلم بِمَا يستمعون بِهِ إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون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 فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَىٰهَا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ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 وصِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَةً مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا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 لا احتنكم ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم مجزاكم جزاء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 نجاكم إلى البر أعربتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَرَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا ذِمَّةً بَوَأْ وَلَقَدْ كَرَّنَا بَنِي آدمَمَ وَحَمَلْناَاهُم فِيبَدّ وَالْبَحْرِ وَررزَقُناَاهُمْ وَررزَقُناَاهُمْ مِنَ الطّيباتاتِ وَثَبّ النَاهُم مَا ل كَثٍِ مِم مَنْ خَلَقُنَا تَفضلَ يَوْمَ نَدَعُوا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 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا نَبَتْنَاكَ لَقَد كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ فَمَا لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا الل يَْلبَثونَ خِلَ فَكَ إِلَّ قَللَ سَُّتَ مَن قَدَ أَْسَلنَا قَبَلَكَ مِر المُسُلِنَا وَلَا تَجد لِسَُّتِنَا تَحْوِيلََا أَقِمِ الصَّلَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس إى وَسَقَِّْلِ وَقُرآنَ الْ الفَجُ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 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل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 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ پولی ممر مبی وم بِالَّذِي تمل میل کولیل ول نب لَكَ بِهِ حاصل نکیل إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أيها يأتوا بمثل هذا القرآن لَا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر النَّاسِ إلا كفورا وَقالوا لُّؤ مِنَ لَ حَا تَفْجرَ لَناَا مِنَ الأْرضَ بُوعَ أَوْ تَكُونَ لََ جََّةٌ مَِّ خِيلِ وَعِنَ بِافَةُ فَجرِرَ الْأَنْهَا رَخِلَ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت منه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 إَِّهُ كََ بِعبادِ خَبيرًا بَْصيرَ وَمَْ يَهْدِ الَّهُ فَهُوَ المُهتَدَ وَمَيْ يُضلِ الْ الفَلا تَجدَ لَ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فيِيعْنُ إِن لَأَظُّكَ يَامُ سَ مَسحُورَ قَالَ لَ قَدِْ تَم أَزَلَهَا أُلَاءِ إَِّ إلا رَبّ السَّمواتِ وَالْأَرضِبَ ص بَص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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا